بوك تو سدومدست اي بت خمسة وسبعون نيشتو بواياسنوا ابرازلوشوا الاسباب واحد ابداوا الاسباب واحد زوجته ندواعته. لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ فريمتها إلوشا. الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. ندواعم بيدك فريمتها إلوشا. لا أتي لأن الجو سيء جدا. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. زوجتُ توي لماذا لا يأتي؟ لماذا لا يأتي؟ توي هو غير مدعو. هو غير مدعو. توي ن بوجانت. هو لا يأتي. لأنه غير مدعو. هو لا يأتي. لأنه غير مدعو. زوجتي <تصفيق> ندوجش. لماذا أنت لا تأتي؟ لماذا أنت لا تأتي؟ ياس <تصفيق> نمام ليس معي وقت. ليس مع وقت. ياس نيد واجم. بدك نيمن فريمة. لا أتي لأنني ليس مع وقت. لا أتي لأنني ليس مع وقت. زوجتي <تصفيق> نوستنش. لماذا لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ مرام أشتة درابطم. ما زال علي؟ أن أشتغل ما زال علي أن أشتغل ياس <تصفيق> لا أبقى لأني لا يزال علي أن أشتغل لا أبقى لا زال علي أن أشتغل защо <تصفيق> لماذا صرت تريد أن تذهب. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ ياسم <تصفيق> ومرنا. أنا تعبان. أنا تعبان. سيودم بريكسم ومرنا. أنا أذهب لأني تعبان. أنا أذهب لأنني تعبان. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ تُصنع فيك الوقت صار متأخراً. الوقت صار متأخراً. ياس زمينوام بديكي فيك تصنع. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخراً. أنا أسافر. ЛиннЛкт сора мута Ахиран За текстовите и книгите посетете ја страната дуплове дуплове дуплове Б 2.d.